وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَذُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسفل بَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ 114. ونحن له مسلمون 115. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا 116. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفِكَهُمُ الله وهو السميع العليم صِفَّةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِفَّةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَا نا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.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 وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَن نَّسِيَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ